بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها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 ونفس وَمَا سواها فالفهمها فُجُورَهَا وتقواها ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا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 سوها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها